سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه من قبل ما تنزل صدرك ಸಲಮ ತೀಗ ಮಂಜು ಸದರ من ಸಲಮಿ ನಿಮ್ من ಸಲಮ ತಿಮ್ من ಸಲಮ್ದಿಮ قبل ما تنزل صدره احسها بصدري والله سلام تك من الار سلام تك من الار سلام تك من الار سلام تك من الار قبل ما تنزل صدره احسها بصدري والله يا نبي يا ولابي يا ولابي والآه ಚಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿ ಸಲಮ ದಿಮ್ ನಿಲ್ ಸಲಮ سلامتك من الآه يا ابو ما تنزل صدرك احسها بصدري والله حبيبي عيون حبيبي حبيبي روح حبيبي <تصفيق> حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي لو ادري دمعي في ويشيل همي ما لو ادري دمعي في ويشيل همي منك لكنه دموع الناس وبجيها يمك لو لو لو ادري دمعي في ويشيل همي منك لو ادري دمعي في يدوي شي الهمك لا جمع دم الناس وبجيها يما سعادتي من سعادتك وراحتي يا راح لك سعادتي من سعادتك وراحتي يا راح لك بيا بي وانا ابي بيا وانا ابي كرهت من الالم آه بيا وانا ابي قلبي مشلونها قلبي وحده قصيح الا مشلونها قلبي سنام تكني اه سلام تكني اه سلام تكني <تصفيق> اه سلام تكني اه قبل ما تنزل صدره احس بصدري والله ಹವೀ ಹವೀರ ಹವೀ ಹವೀವಿ ಲೀಲ್ ಜಲಕ ಬಹ್ತ ಲೀಲ ಭಜ ಕುಟಾಯು لو منصحت على صحتك لا لا تشيل الحزن منك هو رجعلك وحشتك لا تشيل الحزن منك ورجعلك وحشتك انقايوني نسان ومن صحتي على صحتك لك سعادتي ان سعادتك وراحتي هي راحتك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك يا ولا بيك يا ولا بيك ريت الألم والقام يا ولا بيك بشلو لك ليك لما أكل بيك وحدك تصيح الأر لما أكل بيك سلامتك من الأر سلامتك من الأر ತಿ ಸಂದ ಸಂದ